ummati هل darayti bi annana namju لعزك بعد li izzik ba'da al muhaymin minna ya habibatu ghayrika ummati hal darayti bi annana بعد المهي من من لنا يا حبيبة غيرك من يحوط يا موت أجلك م يطير لموته كل خلليغ ب مشك ششهُ كل للجهاد ولن يزل باحثا عن ثقبه كي يضمد جرحك كي يضمد جرحك امتي هل دريت باننا ارجو قال المهين مني مننا يا حبيبه غيرك لك اه مو ابناكي ما قَدْ تَضَاءَ لَعِنَّهُمْ بَفْسُ الْعَزُوِ لِمَا بِكِهِ هُجِّرُوا مِنْ تَرَاءَ أَوْطَانِهِمْ تُورِدُوا بِشَبَابِهِمْ مُزِّقَتْ أَجْسَادُهُمْ kun nuda min ajliki, kun nuda min ajliki, kun nuda min ajliki. Ummati, hal tariyti bi anna na, harju alwusoola li'izziki, ka'la قَدْ يَفِيضُ جَأْسُ مَعَهُمْ هَيَ عَطَاءٌ أَوْ فَزْعَةٌ تَنْزِلُ قَدْ سُرُجَتْ يَادِهِمْ وَارْتَمَوْا كَنَيَاجِكِ كُنُ مَا تَرْتَجِي الْأُسْدُ أَنْ تُنصَرِيَ اتي قدرهم ترجعي امجادك ترجعي امجادك متى هل دريت باننا نرجو وصول العزك عدل مو هي من منننها يا حبيبه غيرك هل دريتي باننا نجنن وصلنا لعزك بعد مهين مني مننا يا غيرك يا حبيبه غيرك امتي هل دريت باننا نرجو الوصول لعزك بعد المهيم من من يا حبيبة غيرك أمتي هل دريت بأننا نرجو الوصول لعزك بعد المهي من من لنا يا حبيبة غيرك من يحوط حياظ